بسم الله الرحمن الرحيم العقد الفريد من كلام العزيز الحميد تلاوات م خ ت ا ر ة ل ف ض ي ل ة الشيخ الدكتور أ ح م د بن علي الحذيفي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 ذ ل ك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أ ق ر ب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير لا أ س ك ت الله صوت شيخنا ب ت ل ا و ة كتابه وزاده ب ا ل ق ر آ ن شرفا و ف ض ي ل ة كما نذكركم ب أ ن حقوق نشر هذا العمل م ح ف و ظ ة لكل مسلم مع الدعاء للشيخ ولمن عمل على إ خ ر ا ج هذه ا ل ت ل ا و ة والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته